لقد سَمِعَ وَهُمْ قَولَّينَ قالَا إِ اللهََّ صَطُ وَنَحْنُ أَغْنَ سََكتُبُ مَا قالَاوا وَقَتْ لَْم الْأَن بأَ بِغَيْرِ حَكت وَنَقُُدُوقُ دَابَ الحَلِي ق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 والبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائطة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن ذحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاد وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب لتبغون في أموالكم وأنتم فِيكُمْ وَلَسَمِعٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَسْتَغْفِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ